بسم الله الرحمن الرحيم والدور وكتاب مسجور في رب منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور سحر هذا أم أنتم لا تبصرون إصلواها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كون 129. كلوا وشربوا هنيئا بما كنتم تعملون 120. متكين على سرر مصفوفا وزوجناه بحور معين 121. والذين آمنوا واتبعتهم ذريته بإيمان 122. ألحقنا بهم عملهم من شيء كل مرء بما كسب رهين وأمددناه بفاكهة ولحم مما اشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغوا فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم 111. قبل بعضهم على بعض يتساءلون 112. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين 113. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم 114. إنا كنا من قبل ندعوه إنه البر الرحيم فَذَكِّرْ فَمَنْ انْتَبَهَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكاهِنٍ وَلاَ مَجْنُونٍ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبًا بَلْ مَنُونٌ قُلْتَ رَبَّ صُفُّ فَإِنِّي مَعكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ أَمْ تَأْمُرُونَ أَحْلَامٌ بِهَذَا أَمْ هُمْ قوم طاغون 119. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون 110. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين 111. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون 112. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون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 111. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون 112. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذروا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابهم